عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله معلوماتي بار جمعات معتي على 20 شموتن صفر شحنه 400 سراسنت شعات هجريه كمون 10 شوعات نوفمبر قلت شحن 10 شوعات مضاد اذا الوصول الثلاثه سرست مسرات الكتاب كنت وبشرح فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لشرح جملتي حتى مرتبة الثالثه تطولنا نرناه من مراتب الدين وهي الاحسان حتى احسان تطولنا لنا مالتي فجيخ ابخ انقصل ان شاء الله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فان تعبد الله كانك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التاحسان <تصفيق> دبر بزوع عينات ابزحله في جمعه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تقي سنانيرو ما سناي قبر مالك سناي قبري صبق قبرك تكبر زي احساني لكن تزعابه احسان اجي اوصل له الشيخ بن عثيمين رحمه الله الاحسان في عباده الله عبد عبادنا يا رب سبحانه وتعالى احسان ثبوت الاركان نربغك عزوماتي مناته تقول انا هدف عبد الدنيا هذه رب سبحانه وتعالى خلقنا لزله لعبادتي مالتي كنجزوا انت رب سبحانه وتعالى اجبره وما خلق الجن والانسه الا ليعبدوا عباده يعني يعبدون يوحدوني امرهم وانهاهم يوزو زوم يقول كلوم نعي توحد غيرهم بالزوني اذا ما جزات زي اكن قالو غاليو ان رب سبحانه وتعالى توحد غيري بالزون لكن انتم محشرين نربز غروفهم ونياتو نتا عباده خمن صبو غيرهم لرب سبحانه وتعالى سلاز بزو مالتي خمس و نقص دي بالله ما لا تكون الله حق عبادته لكن اذا اتهم اتقانا لهم ابتغي عباده رب سبحانه وتعالى والسبب انت يو تعبد الله كانك تراه مغنيات الرب سبحانه وتعالى خجزوا كله خمزا زريوه غير من فرق بين واحد غافل وبين واحد ربي محبه له سبحانه وتعالى فتويه ربي فتوكلنا بعباده قريب من ربك جزوه زي اكيد للذائره كبات عباده خشوعنا تزرع الاخوان مالك كبتم غافلين رب اكبرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي اخاني الله وسلم نزا احسان نتاه ترغمه بمه السودماني ان تعبد الله كانك تراه رب سبحانه وتعالى خمت تري اوك رك هتوز زي ات من الاحسان بشرفاتكم والله انا حدثت احساني صبته تكباري كمون كلمه طيبه صبته زاره صدقه وايضا اماته الاذى عن الطريق صدقه سخونه اشقدي ويد ماني سخونه اذى قدات زلوه خاب من قد قتل لكن تزعاب احسان رب سبحانه وتعالى خمزات رئوز الله غيرك اخذت زو مالت وهذه العباده أي عبادة الإنسان ربه كانه يراه زعباده زي زيان ربكم تري اويركخت بالزو زيتها زعبت زي احسان عباده طلب وشوق زبمانيك رب دليله كغزو بدليتي يلي بغسلوا وشوق دمهر رفوت له ابزقونه عباده غتات توحيد جمركه الصلاه ما تهر رفوت على لون سبحان وتعالى خمزري اويرجو غزو ونعنا الصلاه ندابله اتو مسجدو مالتي و تكبيره للحرام مسجبر نربخ مزري او زلو شوق بكل شوق حرارو فوت غيرو قربا نزاس ثلاثه وعباده والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها انتدا حدث بعلو مزيو نربخ غزيلو بدليتو ده جناون شوق حرارو فوت تحضيرلو زسبي زي انتي مالتي نبع عباده السلام ورحمه الله وبركاته حياكم. لانه يطلب هذا الذي يحبه مغنياته يفلته مسماني زرقب زله سبحان الله من رب سبحانه وتعالى زياد مانتايت جبرول شوقنا برب سبحانه وتعالى تمثالوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فهو يعبده كانه يراه نربخ جزءه كله كمزا زريء زله غيره جزء سبحان الله فيقصده وينيب اليه ويتقرب اليه سبحانه وتعالى لذلك نربي دل كي تشغل ابن ازروفنا يا دنيا نربي كم ذري او زلو غيرو اكرميه همز الدورم غيرو يقظ اذا عند حرز تكن ترى فانه يراك ابتدى النسخاب علقا حررفوت بكل شوق قرارو فوت بيركان دحر زي رب كان بتاع عباده على الاقل كانت درجه الاحسان كليتي درجه زلوه مالتيو ربي رن له اندى بالك ربي اندى فرحه كاخذكر لكن تزعابه تتقدميته يعني بعدك عارفك ربي اخذ كربه كنت موسى عليه الصلاه والسلام زبوله مالتيو فما اعجلك عن قومك يا موسى مسوله رب سبحانه وتعالى نسبق هذا انت قد ايش كان المسيح فانteilu موسى عليه الصلاه والسلام اب مجرشام صبر سبحانه وتعالى استزار بصحته مالت واعجلت اليك ربي يا شباب لترضى يا ان نعيك قال هؤلاء هم على اثري وعجلت اليك ربي لترضى زيتهم دحري مصلو دحري الله حزب يصلو لكن قد قديمهم ما تزلخ تفوتوني انت ربي شوف تشوق نيموس عليه الصلاة والسلام نسربي الاخ رخب ما عرفنا شوق بيو مالك ازي شوقه زي تزعابه احسان هذا سبجن شوق, شوق غيروا محبه يا سبحانه وتعالى عزوب عليك بالجسيه تزايلوا على الاقل كن يري ان له ربي لو خا فرحه له مالك ازي اخاتها خاليتي درجات غون الله مالك وهذه عباده الهرب والخوف لقد عبادة عباده المحبه بعلق فتوتنا ربي فتوئ لك اقترب حرار فوق الله سبحانه زيئه زلعت زيئه زي, زي كويناكن الحرب والخوف يا خالقتي نعبد ربي كنت قوي خبري انه اللي سك هتفرح فزيئه كلت اتى على بيت ركنين كعباده المحبه والخوف لكنت محبه زلون رب سبحانه وتعالى حرفو زق اربوزل عباده نصيبا اتخالا ايول بفضل الله لكن تقدم هيبلس تخالا ايغن ربي يفرح لي قريب زلت تخالا ربي يفرح ترح زيكون سبل انهار ورفوت علني بشوق كتصب زين حزاع عباده زي صلاه يا متى حقص حج دي متي لسان حالنا تو وعجلت اليك ربي لتر المحبه لله زياده فوق اي محبه محبه الله سبحانه اذي سلاذو خنا بشوقي زمه هريفوا انا تاع عبادهي من المحسنين لكن ربي ري ان له لا انا ربي خمزري او غير خغزويس رب سبحانه وتعالى نرب خمزري ان زلو غير خ نرب خمزري او زلو خانه يرخغزوي تخالا ايجن ربي ري ان له ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية في الإحسان زياد ما كان يتدرجنا في احسانه ربي ان الله ان دا تفرح اذا لم تكن تعبد الله عز وجل كانك تراه وتطلبه انت دا ان رب سبحانه وتعالى بعلقا بذليكك قد تزقو نحرزيك الكان نحرزيك قريبك مالتي حررفت نحرزي بذلك على الاقل ربي رانه الكفر احك طرفنا في عباده مالتي وتحث النفس للوصول اليه فاعبده كانه هو الذي يراك سلازي تجزايه ربي ربي راني اللندابلكا اتقدم اي كن انا خمزريو زلهو غير اذغزون ربي في كطور محبه لاني شغض ماني حررفوتلني عبادنا رب سبحانه وتعالى يتزلع الذي منه هارب من عذابه وعقابه كنت تزوف والله خن بارت خالقي تدرجه حزاز لنا احسان مالتي ربي يري انلومه اندماني يفرح خبر بالكا كابتي شرك ذنب ريحك اخلاص غير كان رب سبحانه وتعالى نفرحك اخذت بزوز يا درجات خن الله مالتي زين ما خفت عذابنا يا ربي سبحانه وتعالى فرحتها مالتي وهذه الدرجه عند ارباب السلوك ادنى من درجة الأولى اذا قلتي تغسلنا شيخ بن عثيمين والرسول صلى الله عليه وسلم قلت ان اذا كلت ركن تغسون منهم يا شباب تقدميت ان تعبد الله كانك تراه ربك تري وركاط بس زيا تزلعيتها زيا ثاني شوق زله حرار فزله يبسحى باذن الله زيا زي بصحه أقل اقل القليل انت مالتي رب ري ندله ندملك كتفرحون الرب مالتي زياده ما خلى درجات ركب مالتي ابتم علماء الربانيون تغصوا مالتي ادنى من درجه الاولى كتقدميتي قبل وحتبل وادنى تتحدثي خط تقدميتي مالتي كتقدميتي درجات تحت وعباده الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله اذا عباده انت اركانك تم ما قالوا اند كمت ابن القيم رحمه الله زبولو وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما ركناني ابن ابن القيم ابتي ابيات النونيه ابن القيم بن رخبا زي امالتي وعباده الرحمن غايه حبه نربكاني تزلع على درجه خطب صحوبتنا عباده مالتي حبه تمحبه نرب زفوت وسب موحد نربز فوت واتساب كاشير كي يرح نربز فوت واتساب كابدي عيرح نربز فوت اون كماعاس يرح كما قات من حر ابز هون كما قات ام وديقد ما شيطانه صحيتو محبه الله عز وجل ميلس يبكي يندم اذ صفنا المحبه فوتتنا يربزلو كم اون معاذل ل عابده هما ركناني كم اون ذن ننبسخ احسير كان ربقت كسو لا تزانو بسيره تكبرت اللي وان ربط بزويت خلنه مالتي ولكن المؤمن دائما ذليل امام الله سبحانه وتعالى غنياته رب سبحانه وتعالى العباده الذي خلق كل تزئه ركنان بالال شيخ ابن القيم الامام ابن القيم رحمه الله وتعالى والحب والذل فما محبه لا رفض تسالك فتفوه سب كمان سبحان الله تعرفه ما مبالك بالخالق ولله المثل الاعلى كم اول الذل حصرتي النفس احسركه النفسات واضع غير كان صغيرتك ما له مربي كتقصوا الله فالعباده مبنيه على هذين الامرين غايه الحب وغاية الظل ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب زين كلت زياتن الحب مفتوب من رب سبحانه وتعالى غايه الحب تزلع عليه مفتوب خنالو اتغلي توخ وغايه الذل اتي زلع على الرب سبحانه وتعالى انا ابصق احسيرك تقربه انا حسور بريغي ويدماني انا ننبصق احسيرنا عقد زجزاعي تكبرك يقدرك اذي زي. زين كلت زين ابزي عباده تحنص ازلا زين كلته عند ذات زياتن كلون عند الحب والذل ففي الحب الطلب ابتي محبا لحرمتنا دليت الله مالتي حررفوت يمصالك محبا نيا رب سبحانه وتعالى ان رب سبحانه وتعالى كتستسلم كلها ويظل ذل ننبسها احسرك ويدمان ننبسها اتحتك ربغ تقزوه زي خوف يم تسالكه ودما فرحنا يربن كمونا برب خمتحدن يبركها مالتي فهذا هو الإحسان في عباده الله عز وجل زيته احسان لذلك المحسنين اب كل تتخفلوا مالو باختصار ثم قداموت محبنا يربي يقدموا زي دم حرارفوت يمصالو مالو زي محباسي بعلوم تبجسوا نزاع عباده زي عندو يقولوا له حرفو زيادتها زي على الدرجه تخاليت الدرجه عندما تيقون ان لا مالتي نبتسو محسيرم ربي ان الليل مكفرحه تقدماتك ربي كمذريؤ كمذريؤ لنا حب زين ازبليو وزيادتهم اعلى درجه والظل المحبه والذل كلتيهما زياده عبيتي عند ثالثنا عباده مخنن مالتي السلام عليكم الله وبركاته وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فانه سوف يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد بعبادته رياء ولا سمعه ولا مدحا عند الناس ابتدى خمز خوينتي اगजزو محسن مخلص قونمني رب عاني انسيه اخلاص غير يقز امني كبر اي ليس علين ك مغوسن يدق سبع دم يرح زدمه شان المخلص ربي خباؤم قبرنا وسواء اطلع الناس عليه ام لم يطلعوا الكل عنده سواء دك سبات انت راي وغلسيلوم بزيت قدس ويدمان تداغلسيلوم زئراي وون بزيت سبت ميت ايت متون مسبع علا قايب لون عبادك تبرن كله انت ربي فتي كالدي فوتناتكا وعجلت اليك ربي لترفا طب يف هدف رضا الله سبحانه وتعالى والذي جبر كبرياء انكب سمع عند ما وهو محسن العباده على كل حال كل نغراته دماني فهو محسن سناي جبرائيتي عباده مالتي بل ان من تمام الاخلاص أن يحرص الإنسان على ان يراه الناس في عبادته كتموا بموا الاخلاص ده بال حدث انتكبر له مالتي ذلت له الله ودق سبات كيريون عباده تقبركم استغاله متن نتاع عباده سب كيريو نتاع الخدمه نزيد ما بتيبينو ربي زوجو كم نوافل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كم تاع حديث صحيح ومزلو غير المكتبة تنفرائض قديف كما اب غزوخ سيدي بلدس هذا سيدنا وافل نمنتال هذا على الاخلاص مالك بينه وبين كان ربو تجزون اب قدم السبكه تجزون ببين لكن درجه الاحسان تبسي وصبري واي راي اي كنت سولي سبحان الله رب الاخلاص يا ابن تكون عبادته مع ربه سرا كمون انت يزلي السر صيم الله خيب نعرض لو حج خيديبل الا مقوده عن تزيكوينو مالتي اما اعلان ككيدو انا حج خيدالهه ويد ما عمت عمت كل عامه عامه حجج نخباها للز كله هدف يقول بل كل زي الله لعله يسرع مالتي الا كان في اعلان ذلك مصلحه للمسلمين أو للإسلام اعلانا كغبرو ويدماني بتقنسي بجهد اخو جبره زيد ما مصلحه انت اللي ويدماني تقمي اندحرالو فوائد اندحرالو مالتي المسلمن كل اسلام مثل ان يكون رجلا متبوعا يقتدى به حدث انتدا سبع ايام انت زقتلو اخينهم كان يكون عالما عالما سلفيا بسعه اب سعيت اذ اخبو خفي ودت تخينم اب أفضل اذيتي افضل بقلت عباده اكبر لاتو سبات ري وسلذلو من باب الاقتداء بو تمير رحمهم خدوم علتي و سبحان الله حد حدوان اب حج مشايخنا كان بعاشق بن عثيمين رحمه الله بتكبار يروني رب الجمرات زاء جمره ا كن ديتن متمين الجمر كابتن celeste ها الكبرى ولا الوسطى ولا الصغرى ازيتات ابصفا الرسول صلى الله عليه وسلم كم يجرهم حاج جم من والى كد ما جمر تقسم مقرش تخملهم حاج جم يي ومني رب ولذلك زريا يكون انما لتعليم الناس ازيتو قينو جلس غيروا عباده كبر تزبلص مالتي واحب نعم وأحب أن يبين عبادته للناس لياخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه انت دع فاطمه لتي زعالم زي لومي حج القباب كما قلنا حج كم نقبر كر يوم يبل ابسعه تزب جلسي عباده اختبار له سبات من انت كر يوم رايوني زي حج بنقدر به ابو صفه والمروه كما قلنا نبن طواف كما تحكمنا كله بتكبر كر يوم زغاني فايدا سلازل له تاع عباده سرا كبراء قبل يبلول بل بغلس خبرا الله معناته او كان هو يحب أن يظهر العباده ليقتدي بها زملائه وقرناءه اصحابه واذا مزع عباده زي اسني يمكن كندهعروخ الله كندهعروخ تاع الله واذا مخنداي بصوتي الله كندهون ازماديا الله انت داري دا اموني كخطلو نقوليه أم انت تكون سنة من سيه مالتي مثلا مباشره سواك موصام تيته موصاب قد مس مالتي لانها سنة من سيه وزوحتها تقوم الانري وماب سعت زي زي السنه ايلو يموصاب قد مس مالتي حجي من باب الاقتداء افضل اكل مسكم موصم كله مالتي ففي هذا خير الشغ من غزيمين برا له از كله صبو سبات باغا اي كتبار برومنا تعباده الكمالتي زيد ماني عالم ويدما ما طالب علم متمكن تخينه كريه يوم مخيلي وهذه المصلحه التي يلتفت إليها قد تكون أفضل واعلى من مصلحة الخفاء زياد ما خطي ابغول زحب انا تعباده بغلص انت غيروا تزحى شيخون الله بغلص انت غيروا زحاشه معناته ثباتكم سوزهن لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعالانية مزيخه رب سبحانه وتعالى انت يقبر مالتيو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بزمغنيات دماره رب سبحانه وتعالى انت يقبر مالتيو يثني يعني نبارتو يمغسون مالتي انت عنده حرقير مالتيو على الذين ينفقون اموالهم سرا وعالانية يعني انفاق صدقه حوتو خلو وزكاه حوتو خلو سرا وعالنيه سرا اخلاص دليو وعالنيه دماني اتومزو وصو بس حفتم انت تاخذ دا امور ايوم يا جماعه الخير صدقات كنوص مساكين كنديف وقراءه الله كنشف قراتالو نرحموا له ميلو سبنا رايو حوتسيخي ارجع تزيقن ريا ايكونا بل انما اي صداقات دا قدره مسمتهم ضعفاء كساب ردونا باب جاهم بحق زونا غسب زبلو خونو ابذ ساعات انا الحمد لله رب العالمين تفضل نسخ ندير لك اندا بل اكم مسخ خديو بنياتو وتوم بكيسوم زلو حفاتم كبارابر هيا صدق انا رب خص صباح نوقو فرح نرحم كندهش غرات علو اندا بل ازي فوق ديي مالتي فاذا كان السر أصلح وانفع للقلب وأخشع وأشد انابه إلى الله اسر حتى يبلال الشق ابن اسيم رحمه الله ابتدات بحب عباده نبرب سبحانه وتعالى زبلته ابتدى اخينه اخلاص ذلله كمون لللبخه خشوع دمصالا فرح رب الدمصالا تخويله كمون نبرب سبحانه وتعالى زياده زمل سكاتو خينو زي, زي عبادازي سر الخط ويدما بمتا قبره مالتي بين خط قبرو زبلسه ارحمك الله واذا كان في الإعلان مصلحه للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفعل وهذا العامل وهذا العامل اعلنه وهذا العمل وهذا العامل وهذا العامل اعلنه انت قال له الشيخ من خسايمين انت يعني انا افضل ببلسي كوغوبرو بقاهدي خو غوبرو سبات ري اموني كبارابرو نعبد عباده نشاطكم وصوم كمون اقتداءك انا ازي شقوري يا الخير شقوري انا الحمد لله ندنق صلو له ندنق <تصفيق> صلو يلو ابغى ابقى منصب بجهد مالتي بجلص خزاربن صدقه خوصي يخن اذا تخينو كنت مصلحه ناتو تي افضل اعلان غيرو جلصو غبرو هاي نصدق نبعل هذا ادي تصدق كيبلو دماني يقولنا ما لا فحلو كيتمسدما تزاروب ويتحب بعده حفطام خيبان ابا نزير احمد له صوم من رحمه له قالو تحوا تناون حسو وصلنا صاب علو مسيون بجهم بشجرنا زبلو اي متصب قبل يخلي يوسف فقد مخان مالك والمؤمن ينظر ما هو الأصلح التي زبلت ابي زلو تقم زلو كري مؤمن كل ما كان أصلح وانفع في العبادة فهو اكمل وافضل تا عباده زقبر زلو تا اصلح انت سر نباينو عباده خبره زبله ستغينه سبك يرايو خبره ما اب تنباين خاصهون عبادات مالتي انت دا اقول لا افضل سباتك بربرون دل لهو زي انا غرزيى سنه ترسعه كبربر ايلو ويد ما اني بزو حش قره تري يالقه تو محافظتهم دق يسمالو زبلت